السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير حياكم الله أهلا وسهلا بكم وليلة مباركة علينا جميعا اللهم آمين نحن في ليلة السادس والعشرين من شهر شوال لسنة حلوة وأربعين 40 وأربعمائة بعد الألف الموافق ليلة ال كم الثامن عشر من الشهر السادس لسنة عشرين وألفين ليلة الخميس فحياكم الله بياكم وأهلا وسهلا بكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعان هذا مرحومة وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيه ولا محروما وأسأل الله تبارك وتعالى جعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يستمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والحمد لله آه نحن آه قد قرأنا الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول للشيخ نعود الوهاب ونختمها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ثم نتبعها بالقواعد الأربع ثم نتبعها بنواقض الإسلام ثم نتبعها إن شاء الله تعالى بكشف الشبهات ثم أن يصل الله لنا جل وعلا, جل وعلا أن نقرأ كتاب التوحيد وهكذا نختار هذه الرسائل اللطيفة الطيبة المباركة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ستة ومئتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في ختام هذه الرسالة قال وكل أمة بعث الله إليها رسوله من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادته الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذن الله تبارك وتعالى كل الرسل الذين أرسلهم أمرهم أن يبلغوا الناس هذا الأمر وهو أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت ثم شرع بعد ذلك في بيان المراد بالطاغوت. قالوا افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لابد. لا يمكن إنسان يجمع في قلبه حب الله وحب الطاغوت. لا يمكن انسان في قلبه التوحيد والشرك. أبداً. فلا بد أن الإنسان كما أنه يعبد الله تبارك وتعالى لابد أن يبرأ من المشركين ومن الطواغيت جميعاً. قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع طبعا بقيد وهو راض وإلا هناك معبودات ومتبعون ومطاعون لكنهم ليسوا طواغيت لأنهم لم يأمروا بذلك ولم يرضوا بذلك وإنما المقصود من عبد من دون الله وهو راض أو داع إلى عبادة نفسه وكذلك وطيعه من دون الله تبارك وتعالى قدم الطاعة على طاعة الله أو اتبعه وقدم اتباعه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الطواغيت قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو أو الطاغوت من الطغيان والطغيان هو زيادة عن حد شيء طغى أي زادة عن حده إن لما طغى الماء حملناكم في الجاري أي تجاوز حده فكل من تجاوز حده في هذه القضايا وهي طاعة الله تبارك وتعبادة الله تبارك وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا طاغوت قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة طبعا عندما يقول رؤوسهم خمسة هذا في اجتهاده رحم الله تبارك وتعالى الشيخ محمد للهار اجتهد في ذكر هذه الطواغيت ولا لو إنسان جلس في نفسه بدأ يحدد يجد طواغيته أخرى لكن هذا ما نبه إليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فقال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة ثم بدأ يعدهم قال من عبد وهو راض يعني من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض هذا طاغوت ولذلك الله تبارك وتعالى قال لموسى لعيسى عيسى السلام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 أمه لم ترضى عليه السلام لم يرضوا بذلك الملائكة الذين عبدوا من دون الله لم يرضوا بذلك الصالحون بشكل عام لا يرضون بهذا الأمر وإنما هنا يقول من عبد وهو راض لماذا قال وهو راض حتى يخرج من عبد وهو غير راض كما قلنا من الصالحين والأنبياء والملائكة عبدوا من دون الله تبارك وتعالى إن الناس عبدوا كل شيء عبد الصالحين وعبد الطالحين عبد الأشجار وعبد الأحجار عبد الشمس وعبد القمر عبد الحيوانات وعبد الطيور عبد كل شيء الله المستعان حتى قال لي أحدهم إنه في بلاده لو خرج رجل وقال أنا الله من يتبعه العياذ بالله فالقصد إذن أن هؤلاء الطواغيت كثر نبه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى خمسة منهم منهم من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض بهذه العبادة قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا عبد دون أن يدعو هذا لا هو دعا الناس قال عبدوني هو طلب الناس أو أجبرهم على ذلك كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري كان يجبر الناس على عبادته وكما وقع من الملك المشهور أنه النمرود لما قال أنا أحي وأميت فكان هؤلاء يدعون إلى عبادة أنفسهم يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى طاعتهم وكما يحدث للدجال عندما يخرج يدعي أنه عيسى ثم بعد ذلك يتجاوز ذاك ويدعي أنه الله ويأمر بعبادة نفسه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منبه وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس يعور لا يلتبس عليكم هذا الدجال الذي يدعو إلى عبادة نفسه بالله تبارك وتعالى الذي يدعو أيضا إلى عبادته سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك وكل من دعا إلى عبادة نفسه وهو ليس أهل ذلك فهو طاروت فالذي أهل العبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى إذا من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاروت أيضا قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب هذا أيضا طاروت من ادعى شيئا من علم الغيب هذا طاغوت هؤلاء الكهنة والدجالون والعرافون الذين يدعون علم الغيب هؤلاء طواغيت أيضا فيحذرهم لأن الله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى فمن ادعى أنه يعلم الغيبة من دون الله تبارك وتعالى فهذا طاغوت نعم الله تبارك وتعالى قد يطلع بعض رسله على بعض غيبه وهذه تسمى المعجزات أو الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديهم من خلفه ورصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فالأمور التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث هذا غيب ولكن غيب أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى أما من جاء وقال لا أنا أطلع على الغيب أنا عالم الغيب كالسحر والمشعوذين والعرافين والمنجمين فهنا كلهم طواغيت ولذلك من ادعى علم الغيب وهو طاغوت ورأس هذه الطواغيت كلها إبليس عليه من الله ما يستعق عليه لعنة الله وعادنا الله وإياكم من شر إبليس الذي لعنه الله جل وعلا هذا أيضا طاغوت لأنه تجبر وطغى وعتى عن أمر الله تبارك وتعالى لما قال الله له يسدد الماء قال ما منعك أن تسدد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه وقال الله تبارك وتعالى إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين هذا الطاغوت بل هذا رأس الطواغيت بل أول الطواغيت وهو إبليس أعادنا الله وإياكم من شره إذا هؤلاء الطواغيت الخمسة الذين ذكرهم أو الأربع فن الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إبليس ومن عبد من دون الله وهو من دعا إلى عبادة نفسه من الدعاء علم الغيب. قال الخامس ومن حكم بغير ما أنزل الله من حكم بغير ما أنزل الله كذا فطاغوت لأن تجاوز الحد لأن الله تبارك وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئكم الكافرون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئكم الظالمون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئكم الفاسقون سواء ضال من أو فاسخ أو كافر هو طاغوت تجاوز حده لأن الله تبارك وتعالى أمر أن يحكم بشرعه سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت بهذا الفعل لأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله بل يجب أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله جل وعلا فالحكم لله جل وعلا والحكم بغير ما أنزل قد يكون كفرا مخرجا من الملة قد يكون كفرا غير مخرج من الملة وما يسمى بالكفر الأصغر و. يكونوا كفرا أكبر في صور ويكونوا كفرا أصغر في صور ولعل هذا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه إذا تكلمنا عن نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى نفصل في هذه المسألة لكن الشاهدة من هذا الآن أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أيضا من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله لأنه تجاوز حده في ذلك قال والدليل قوله تعالى إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال لابد إذن أن الإنسان يؤمن بالله وأيضا يجمع مع الإيمان بالله الكفر بالطاغوت قالوا في الحديث رأس الأمر الإسلام معموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي ذكر أهمية هذه الأمور ألا وهي الصلاة والإسلام والجهاد في سبيل الله جعل الله وإياكم من هؤلاء الذين تمستكون بدين الله تبارك وتعالى ويتبعون سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا الكتيب اللطيف الممتع المختصر وهو الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة التي جمعها أو كتبها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى نبدا ان شاء الله تعالى بالاسئله بسم الله الرحمن الرحيم يقول عندي احد زملائي يقول دائما الحكام طواغيت اريد نصيحه منك له طبعا اطلاق هكذا الحكام طواغيت هذا غلط وانما يقال الحكم بغير الله بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت يعني هكذا لكن إطلاق اللفظ على الشخص نفسه تنزيله هذا إن شاء الله عنه في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل ووهذا ليس خاصا بالحكام أقصد يعني الحكام اللي هم السلطان الملك الأمير الرئيس الوزراء لا لا لا ليس الحكام كل من حكم حتى لو حكم بين اثنين لو جاء كشف قال أحكم بيننا وحكمت بغير ما أنزل الله أنا ما ودي أن أشبه فيه اللي أي شخص جاءوا إثنان وحكم بغير ما أنزل الله متعمدا عالما خطأوت هذا كلام عام فالحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا برئيس الدولة وإنما كل من حكم بين اثنين كل من حكم بين اثنين وتعمد أن يحكم بغير ما انزل الله فهو طاغوت من هذا الباب نعم يقول في بداية المتن ذكر المؤلف يجب على كل من تعلم ثلاث أشياء من أين يستنبطها يرحمه الله تبارك وتعالى قلنا هذه استنبطها من كتاب الله جل وعلا استنبطها من كتاب الله تبارك تعلم الإيمان والإسلام, والإسلام تعلمها من كتاب الله استنبطها من كتاب الله جل وعلا هل لفعل الخير دور في القضاء والقدر حيث إني إذا فعل حيث إني إذا فعل خير خير للناس يكون لي خير وإذا فعلت شرا للناس سوف يعود علي لا ما لشغب القضاء والقدر وإنما القصد أن الإنسان إذا فعل خيرا جازه الله بالخير سبحانه وتعالى وإذا فعل الشر جازه الله تبارك وتعالى بما فعل من ثر بين المرجع والمعتزله يعني المرجئة غالبا هم الأشاعرة يعني هم الذين أقرب ما يكون من المرجئة وهم الذين يرجئون الحكم على الكافرين بالكفر ويهونون هذا الأمر من الحكم على فعل كبيرة أو المشرك أو شيء يرجئون الحكم عليه أما المعتزلة فيصرحون بالكفر وليهض بالله كتب لليه القيم تنصح أن نقرأها بشكل عام كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كلها جميلة وطيبة ومنافعة جدا وابتداء نبدأ بزاد المعاد وهو من أفضل كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بشكل عام كتب ابن القيم رحمه الله تعالى جميلة كلها أنا أكون مبسوطة ومستانسه مرة واحده إيين اكتئاب وحزن شديد لجرأ أتمنى أن أموت وحياتي تنتهي ماذا أفعل؟ استعيدي من الشيطان الرجيم هذا من الشيطان من الشيطان لأنه دائما يريد أن يحزن الذين آمنوا وما هو بضارك شيئا أبدا فإذا جاءت جاءته هذه الحالة وحالت الاكتئاب والحزن الشديد وكذا يذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل يمكن يكتفي بالقرآن والسنة دون النظر إلى أقوى العلماء هذا الكلام القرآن والسنة فهم السلف هذه قاعدة مهمة جدا كما قال الله تبارك وتعالى وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توله ونصله جهنم وساءت مصيرة لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا على فهم سلفنا الصالح الصحابة التابعين أتباع التابعين علماؤنا أئمتنا لابد أن نقدم فهمهم على فهمنا الكتاب والسنة ما هو أول ما يقابله المسلم في قبره العمل الصالح أو مقعده بالجنة وسؤال سؤال له الانسان او اول ما يموت ياتيه طبعا ملك الموت فيقبض روحه فإذا كان مسلما خرجت كما تخرج النقطه من فيه السقاء نقطه ما شاء تنزل ساليسه هكذا تخرجه المؤنس ساليسه اما الكافر فتسحب من جلسه تفر من الملك فيجرها من الجسد كما يخرج السفودة من الصوف المبلول السفود اللي هو الحديد اللي لها ثلاثة اطراف يجرها من الصوف كيف يقطع الصوف حتى تخرج هذه الحديدة لكذلك روح الكافر عادنا الله إياكم من ذلك ثم يرتفع بها إلى السماء أو بعد ما يقبضها الملك تأخذها الملائكة إن كان مسلما تأخذها ملائكة الرحمة وإن كافرا أخذتها ملائكة العذاب معها كفن من النار أو كفا من الجنة فيصعدون بها إلى السماء أما المؤمن عندما تصعد روحه إلى السماء فيقوم هذه الروح الطيبة وهذه النفس الطيبة يحب أسمائه إليه في الدنيا فيقال هذا فلان ابن فلان ثم يؤمر بها فترجع إلى الجسد وأما الكافر فكذلك ترفع هذه الروح إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء ثم بعد ذلك يقال ما هذه النفس الطيبة وما هذه الرحلة الخبيثة فيقال هذا فلان من بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا ثم يضرب بمطرقة فيخر إلى الأرض مع الملائكة وهذه أمور غيبية لا نراها طيب ثم بعد ذلك يوضع على ال... اللي هي ال... ال... الآلة التي يحمل فيها إلى القبر اللي هو النعش أو غيره وكل ابن, آدم وإن وكل ابن أنت وإن طالت سلامته يوم على آلة حجباء محمول فالمؤمن يقول أجل به والكافر يقول وإذا وإن تذهبون به ثم يؤخذ إلى قبره ويدفن في القبر مجرد أن يدفن في القبر يأتيه الملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل وذلك يستحب لنا إذا دفن الميت أن نقول وهو مثبت عند السؤال يعني الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم الآن يسأل فهذا الظاهر أول ما يقدم له في قبره هو السؤال ثم إذا يأتي عمله الصالح كصورة رجل صالح صورة رجل صالح يقول من أنت ما هذا الوجه نير أو كما قال يقول أنا عملك الصالح ثم يأتي الكافر عمله القبيح بوجه قبيح يقول ما هذا الوجه القبيح؟ يقول أنا عملك السي الله يحكم ذلك. يقول أنا ولله الحمد عندي أعمال دعوية خيرية لنفع الناس بالليغاثات ونشر العلم الصحيح وهي كثيرة طموح اليوم مشغول لدرجة أن شغل عن بعض الطاعات مثل حفظ القرآن وغيره هل علي أثب على ذلك لا أنت على خير عظيم جدا ولكن رتب أمورك رتب أمورك يعني ممكن أحيانا في أشياء حن نقوم فيها ممكن غير نقوم فيها في بعض الناس يصير يعني يسمونه اللي ما يخلي حد يساعده، ها؟ لا لا لا مركزي، مركز شي هو كل شيء هو يبي كل شيء لازم هو، لا أحيان ممكن غيرك يقوم بهذه الأعمال ويسهله وتدرب عليه وكذا وتفرغ نفسك لقراءة القرآن أو حفظه أو ما شابه ذلك من الأمور. يقول كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فلنأستعين المشرك قول صلى الله عليه وسلم بالاستعانة باليهودي بالدر والاستعانة عند خروجه من مكة إيه عند الحاجة إذا ما كان في حاجة لا يجوز الاستعانة بالمشرك وإذا كان في حاجة يجوز بس هذا هذا هذا الضابط الحاجة وعدمه الحاجة والله أعلم يقول عندي مشروع وأرغب أن أضع شعارا للمشروع صمم تصميم فيه صورة حيوان هل يجوز ذلك الصورة الرأس إذا كان في صورة حيوان الرأس ظاهر لا يجوز خاصة إذا كان مرسوما هذا لا يجوز ما حكم الإطالة في السجدة الأخيرة فقط للدعاء دون البقية لا يجوز هذا خلاف السنة الأصل أن تتساوي السجدات لا تخص سجدة دون سجدة بالإطالة بحكم أن خلص بفارق الصادة هذا صحيح السجدات تكون متساوية هذا الأصل وأطل في الجميع إذا كنت منفردا أما إذا كنت إماما فالأصل أن تخفف على الناس وإذا كنت مأموما الأصل أن تتابعه الإمام ولا تتأخر عنه يقول حكم الاستهزاء بالمجاهرين بالمعاصي ومن يعملون الشركيات والبدع لا يجوز وقد سئل الشيخ عبدالعزنباز رحمه الله تعالى عن سبب الانتكاسة بعض الناس يشوفه ملتزم فجأة يعني انتكس رجع ضعفه قال لعله استهزأ ببعض العصوات وافتخر بطاعته كان هو يمن على الله بطاعته أو نظر إلى العصات أنهم هؤلاء يعني ضائعون وكذا وكذا وشعر بهذا هذا هذا قد يكون سببا في هذا والعلم عند الله جل وعلا يقول أصابتني كورونا ولم أستطع الصيام شوال هل مكثم الصومه بعد شوال إذا كنت معتادا على صوم شوال يكتب لك الأجر ولو لم لو كنت صمت السنة الماضية وكنت تصوم السنة التي قبل عادتك أنك تصوم يكتب لك الأجر ما في داعي أن تقضيها ما تقضى هذه الأيام ولكن ممكن أن تصوم ثلاث أيام من كل شهر والحمد لله وأجر شوال سيأتيك لله الحمد والمنة من بسبب هذا المرض الذي منعك طيب يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيمة الشرك مع الله اتخاذ إله آخر مع الله أما الشرك بالله يعني إيه لأن دا ربنا مش بيغفر وبنص الآية على ما فهمت السؤال الشرك مع الله اتخاذ إله آخر مع الله أما الشرك بالله يعني إيه لا كله الشرك بالله والشرك مع الله كله واحد سواء عبد مع الله غيره أو عبد من دون الله تبارك يعني عبد صنما فقط أو جعل نفسه إله كما قلنا عن فرعون والنمرود مثلا أو أشرك مع الله غيره كل هذا الشرك لا يغفره الله تبارك كان هذا, أو هذا طيب نقف هنا والله أعلم والأسئلة الباقية إن شاء الله غدا نجيب عليها والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته